تَخَذُوا مِ دُِهِ آئَةَ ل يَخقُونَ شيءَيْئ وَهُم يُخلَقونَ وَلا يكون لِآن فسم ضّ وَلا نَفع وَل يَمكُونَ مَوتَ وَلا حياةَ وَلا نشورا وقال الذين كفروا إن آذى إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ذلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 مدععْتَهُم وَآبَ أَهُمْ حتىَ نَنسُ الذِكْر وَكَانوا قَوم بُور فَقَدِكَ الذَّبُكُم بِمَا تَقولُونَ فَمَا تَسْتَطعون صَررفَ وَلَا نَصى وَمَي يَغْل مِن كُمْ نُذقُهُ عَذاابًا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَانُوا لَا يَرَجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا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 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ